حزب الدعاء دولة بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الحليم الكريم الواحد الصمد الفرد القائم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصير وصدقت أنبياؤه وبلغت الرسل رسالته وأنا لذلك من الشاهدين اللهم لك الحمد ولك المجد ولك الملك ولك النهابة ولك القمر ولك المفتخر ولك البهاء ولك النعمة ولك الرحمة ولك العظمة ولك السلطان ولك الامتنان ولك التقديس ولك التسبيح ولك التهليل ولك التكبير ولك ما يرى ولك فوق السماوات العلاه. ولك ما تحت الثراب ولك الآخرة والأولاب ولك ما تعب وما ترطى به من الثناء ولك العمد ولك الشكر والنعماء اللهم صل على جبريل أمينك على وحيك والقوي على أملك والمطاع في سماواتك وكراماتك والمتحمل لكلماتك الناصر لأنبيائك المتمر على أعدائك اللهم صلني على ميكا إلى ملكي رحمتك والمخلوق لرأفتك والمستغفر لأهل طاعتك اللهم صل على إسرافين صاحب الصور وحامل عرشك المنتظري لأملك الواجل المشفقي من خيفتك اللهم صل على حملة العرش الطاهرين وعلى السفارات الكرام اللهم صل على حملة الطاهرين وعلى السفرة الكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على نبيك آدم بديع فطرتك الذي أكرمته بسجود ملائكتك وإباحة جنتك اللهم صل على من حو صفات من الإنس المترأية بين محل القدس الله صل على محمد وعلى آل محمد وصل على آبيل وشيط وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط وموسى وهارو. وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف والأسباط وموسى وهارون والعير وذي القرنين وإلياس ويونس وأيوب ولوطا واليسعى وداود سليمان وزكريا ويحيا وعيسى ويوشع وأشعياء ودنيال وذلكفر وعزير وشمعون حوارين والأنبياء صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك عميد مجيد اللهم صل على السعداء والشهداء دائمين الهدى والأبدال والأوتاد والصالحين والعباد والزقاد وأهل الجد الإجتهاد واخصص محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بأفطر صلواتك ومحال كراماتك فبل يروحه منا تعية وسلاما فزاده فضلا وشرفا وكرما حتى تبلغ أعلى درجات أهل الشرف من النبيين والمرسلين والأفاطل المقربين الله يوم على محمد عدد من سميت ومن لم تسمي من ملائكتك ورسلك وأنبيائك وأهل طاعتك أفضل صلواتك صلواتي وسلامي إليهم وإلى أزواجهم فاجعلهم إخواني فيك وأعواني على دعائك الله إني أستشفع بكرمك إلى كرمك وبجودك إلى جودك وبرحمتك إلى رحمتك وبأهل طاعتك إليك وبتوحيك ونبيك حاصل عندك وبمحمد اللهم يا الله الله إني أسألك فيه الجد منهم من الشريعة غير مردود وبما دعاك به من مسألة مجيبة وغير مجيب يا كفيل يا وكيل يا خليل يا قبيل يا مقيل الصبرات يا مجيل يا منير يا كبير يا متين يا مبين يا قائم يا خبير يا بصير يا غفور يا ودود يا مشكور يا بر يا ظاهر يا باطل يا غافر يا قادر يا قاهر متط يا فطير يا شك يا شط يا, يا محيط يا قريب يا مجيب يا منيب يا حبيب يا حصب يا حميد يا مج يا مزيد يا ووحيد ياشه يا مكيد يا مته يا متيد يا منفريد يا محصه يا مبت يا موط يا مغني. يا محي يا مميد يا قابل يا باس يا هادي يا داعي يا باقي يا عالي النعم قبل استحقاقها يا مطيل العترات يا ربا يا سيدا يا مولا يا غاية أسألك يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله الا تشفي خلقي في النار ولا بالألوان العذاب يا عماد من لا عماد له يا ذكر من لا ذكر له يا حرز من لا حرز له يا سيدا من لا سيد له يا غيات من لا غيات له يا غيات المستغيثين يا عزيز لا عز له يا قوته من لا قوة له يا كريم ذا يا حسن الرضا يا منقذ الغرباء يا منجي الهلكاء يا من أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضياء القمر وشعاع الشمس ودوي النحل وجر الماء وخفيف الشجر لا مند لك ولا شديد لك ولا شريك لك ولا حر لك فيعظم الرجاء وحرز ال وحرزة وعفاه ويا كنز الفقراء ولا مبشر لك ولا وزير لك ولا شريك لك يا ربي أسألك بحرمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله أن ينصر إلينا نصرة أن ينصر إلينا نصرة من رحيما وأصبحت رب محمد صلى الله عليه وسلم فلا أشريك لك ربي أحدا ولا أتخذ من دونه وليا اللهم رب الصباح وفارق الأصباح وجاعل الليل سكنه والنهار نشورا والشمس والقمر أسبانا ذلك تقدير العزيز العليم بديع السماوات والأرض يا إلهي وإله كل شيء صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم ورحم وطاقتي والفؤاد وخطوعي بين يديك وإعتمادي, واعتمادي عليك وتضرعي إليك أدعوك دعاء الخاطع المستجر المقر لدمه حزين ضعيف مهين يئيس مسكين اللهم إني أشهد بأنك ملك مقرب وإنك على ما تشاء من أمر يكون وأنت على كل شيء قدير وأسألك بحرمة الشهر الحرام والمشعر الحرام وبحرمة قبر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام يا من وهب لهذا مشيت ولإبراهيم إسماعيل وإسحاب ويا من رد يوسف على يعقوب ويا من كشف الغر عن أيوب يا موهب لداود سليمان وزكريا يحيا ومريم عيسى ويا حافظ ابنة شعيب ويا من رد موسى إلى أمه أسألك أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وأن تغفر لي ذنوبي كلها وتجيرني من عذابك وتوجب لي رضوانك وأمانك وجنانك وغفرانك ويحسانك وأنت تغفر لي عني كل غفلة بيني وبين من يؤذيني وتفتح لي كل باب وتلين كل ناطق وتحاول البين وبين طاعتك ولا تشطني عن عبادك يا من الجم الجن المتمردين فقهر عن الشياطين وأذل رقاب المتجربرين وأذل رقاب المتجبرين وتردك إلى المسلطين أذل رقاب المتجردين وتردى كيد المتسلطين يا متعالي يا مرشد يا مرسل يا حفيظ يا رافع يا نافع يا جامع يا قاطع يا سميع يا خلاق يا رزاق يا غفار يا ستار يا قهار يا وهاب يا تراب يا فتاع يا من بيده ملكوت كل مفتاح يا رؤوف يا عطوف يا شافي يا كافي يا معافي يا بافي يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جفار يا متكبر يا مقدم يا مشير يا خالق يا رازق يا صادق يا فالق يا مالك يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا سرد يا سند يا برد يا بطر يا عي يا قيوم يا مؤنس يا يا بعث يا وارث يا عالم يا حاكم يا دائم يا قائم يا راحم يا صالم يا حكم يا عدل يا علي يا ولي يا ملي يا وفي يا غني يا قوي يا أبدي يا أزلي يا حنان ويا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا غفران يا سبحان يا أمان يا بيان يا مستعان يا هو يا منه يا قهار يا قادر يا مؤتدر يا رجاء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا سميع الدعاء يا لطيف لمن لا يا لطيف لمن يشاء يا من على فاستعلى بالمنظر الأعلى يا من سرس فدنا بعد فناء يعلم الأسماء وأمر التقبيل والمقادير يا من خلق العالم عليه سهل يا من على ما يشاء قدير يا مرسل الرياح يا ذا الجود والسماح يا جامع الشم الشتاني يا راتما قد قامت يا منشر الأموات يا ذا الجلال والإكرام يا هيو يا قيوم يا هيو حين لا عي حي يا محيي الأموات يا إله التقدير والمقادير يا لا إله إلا أنت يا من أظهر على الحميد وستر على القبيح يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من يأخذه بالصغيرة ولم يهتك ستره يا عظيم المن يا مبتئ عن المستضع فيه اللهم احفظ يا رب من علق عليه كتابي هذا بسم الذي وهو يا اللهم احفظ يا رب من علق عليه كتابي هذا بسم الذي وهو على سرادق العرش الله لا اله الا هو والله الغالب الذي لا يغلب ولا ينجو منه هارب وعوذ به الحي الذي لا ينام وبالكرسي الذي لا يزول وبالعرش الذي لا يضام لا بال. الاسم الذي في التوراة والإنجيل وبالاسم الذي هو مكتوب في القرآن وأعيده بالاسم الذي عمل به عرشه. وبالاسم الذي وأعيذ بالاسم الذي حمل به عرج بلقيس إلى سليمان بن داود قبل أن يرتد إليه طرفه وبالاسم الذي نزل به جبريل عليه السلام إلى محمد عليه السلام في الأرض وبالأسماء الثمانية المكتوبة في قلب الشمس تسير بها السحاب الثقال من أصله وخر موسى الصعيقال وبالإسم الذي يسبح الراد بحمده والملائكة من خيفته وبالإسم الذي كتبه على ورق الزيتون وألقي في النار فلم يحرق وبالاسم الذي به الخطر عليه السلام على الماء فلم يبتل قدماه وبالاسم الذي نطق به عيسى عليه السلام في المهتصبية وأبرأ الأكماه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله وأعيده بالاسم الذي نجا به براءه عليه السلام من نار نمرود وكانع وبالاسم الذي نجا به عليه السلام من الحب وببالاسم الذي نجا به يونس عليه السلام من الظلمات وببالاسم الذي وبالإسم الذي فلق البحر موسى بن عمران عليه السلام وبني إسرائيل فكان كل فرق كالطود العظيم وأعيذه بالتسع الآيات نزلت على موسى عليه السلام وأعيذه بالتسع الآيات نزلت على موسى عليه السلام هذا من كل عين ناظرة وأذن سامعة وألسن ناتقة وأقدام ما وقلوب وغلوب واعية وسدور حابية وعنف كافرة وعين لازمة ضايرة مباطنة وأعيذ من من يفعل وأعيذ من يعمل بسوء ويعمل الخطايا ويميز بها من ذكر أوثاء وأعيذه من شر كل وقدهم ومكلهم وسلاحهم وبريق أعينهم وحر أجسادهم ومن شر الجن والشياطين والتوابع والسحرات في العمرات والخراب ومن شر ساكن العيون وساكن الجبال وساكن النطق وأعيذه من شر كل غول وغولة وساحر وساحرة وساكن, وساكن وتابع وتابعة ومن شرهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم ومن شر الطيران وأعيذه بآهيا شراهيا وأعيذه بآهيا شراهيا وأعيذه صاحب كتابي هذه من شر المواحش النواهش وولاء السنة ومن شر القائل والقائلة ومن شر كل عين ساهرة أو خاطئة ومن شر الداخل والخارج ومن شر كل عاد وباغ ورايح ومن شر كل أقارب الجن والإنس ومن شر أعجمي وفصيع ونائم ويقضانا وأعيد صاحب كتابي ومن شر ساكن القيود والزوايا والمذابل ومن شر ما يصنع الخاطئة وأيهم بها أعيده من شر ما ينظرون إليه والبحوش ومن شر ما يوسف في صجور الناس من الجنة والناس ومن يستحق السمع وأعيد صاحب هذا لكل النظرة من اللمحة والنفخة وعين الجن المتمردات ومن الطوائف والطارق والغاسق والواقي ورعيه من شر كل عقد مبحث وبحث وما فزع وما استيعاش أو, أو عزن أو فكر بني آدم وبنات هوا. من قبل البلغم والثمئة والمرأة المراء والصفراء ومن النقصان ومن الزيادة ومن كل داء داخل في أجلد أو لحم أو دم أو عرق أو عصب أو نطفة أو في روح أو في سمع أو في بصر أو في ظفر أو في باطن وأعيد بما استعان به آدم عليه السلام ابو البشري بشيت وهاب الوعيدري س ونوح ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس ويوسف والموسى وهاقون وتعود وسليمان وزكريا ويحيا وهود وشعيب وأرمياح وصالح واليسع والقرآن بل يسعوا القمان وذو الكفل وذو القرنين وطالوا جماع زير وإلياس والخضر ومحمد مصطفى صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وكل ملك مقرب ونبي مرسل إلا تباعدتم وتفرقتم وتحسبتم وعن علق عليه هذا الكتاب وتفرقتم وتحسبتم عن من علق عليه هذا الكتاب بسم الله الجليل الأجل بسم الله الجليل الأجل الجميل المحسن وهو مكنون تحت العرش لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم